بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شرنا خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفافات في العقد ومن شر حاسد إذا حسادا